Yeah! The Wiggy اللهم طهر من في باح الجليل اطيح ما بالمؤمنين ورحمة अपन बिन बिन ذو رحمةٍ بالمُؤمنين <الصحيح> ورحمةٍ لما كرّبوك في القرآنِ محمدٌ ذو رحمةٍ. بالمؤمنين الله الله, الله سماك ربك في القرآن Thank mm -hmm. you. ما <تصفيق> نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائكوها فهمنا لا كيا What? Well